يا رب لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله على نيته وسره اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد أبدا أبدا اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل وسلم وزد وبارك عليه في كل وقت وحين وصل وسلم وزد وبارك عليه في الملائكة الاعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وطنع وصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وعليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما انعمت به علينا واوليت انت الغني ونحن الفقراء اليك انت القوي ونحن الضعفاء اليك انت العزيز ونحن الادلاء اليك اللهم يا واصل المنقضعين صلنا إليك وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا زكاتنا اللهم جعلنا هداه مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين ولسنة حبيبك من التابعين اللهم كما آمنا بحبيبنا ولن نرى فاجمع بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا وأوردنا حوضا واحشرنا تحت لوائك واسقنا من يجه الشريفة شربة ماء لا نضمع بعدها أبدا اللهم إنا نسألك عيشه هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين وأعني بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم كن معنا يا رب العالمين اللهم كن معنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين اللهم كن مع إخواننا في البسنة والرسق يا رب العالمين اللهم انا نسألك يا ربنا أن تتقبل منا يا رحمن اللهم أعد علينا رمضان اعواما عديدة وأزمنة مديدة وجعلنا فيه من المقبولين وفي الآخرة من باب الريان من الداخلين اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم دون عذاب ودون مناقشة حساب يا كريم ربنا دعوناك كما امرتنا فاستجب يا رب كما وعدتنا وصل اللهم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله